يا أَهََّنَ آمَنوا إ جَ أَكُمْ فَاسِب بِنَبَئٍِ فَتَبَيَنوا فَتَبَييَنُ أَنْ تُصبُ قَوْمًا بجَلَةٍ فَتُصِحُ عَلَ مَا فَعَلتُم نادِمِين.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 فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان مِنَ المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فَإِن فَاءت فَأَصْلِحُ بَينَهُماَا بِالحَدِلِ وَقُسِطُ إِ اللهَّه يحبُّ المُقُسطين إِ مَ المُؤمنِنونَ إخْوَ إِ مَ المُؤمنونَ إخوَةُ, إخوة فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيكُمْ وَاتَّقُ اللهَّ لعََّكُم تُرحَمُ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 وَإِنْ تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ